الحمد لله وكفى الصلاة على عبادي الذين اصطفى وعلى التعبعين لهم بإحسان إلى يوم البيان أما بعد فما زلنا مع لقاءة المسلماتين التفسير لتفسير ابن كثير واتوقفنا عند قول المولى عز وجل في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجبه شيئا واجد الله عنده فوفاه حسابه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 ايوه ده لما نقسمه وادي هو دليل ثالث هو ده ودليل الثاني اي وجه الاستنباط أي قران الله اي شيء قران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 مشقه وان كان هناك خلاف في هذه الايه قال فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البصير امم ليه نقول مثلا يراها بجهد ومشقه ما الفرق بين كلامي وكلامك؟ الفرق بين من يراها ولكنه يراها لم يكد يراها كاد قلما ان ياتي خبرها مقترن بان لم يكد يراها, لم يكد يراها لا, لا لم يكد يراها الاقرصيه انه يراها ولكن على وجه الجاد الجهد وكاد الامر فيه عقفا كما يقول المالكي الجنود اللي من شده الظلام وجه المثال يعني هو لا يكاد يراها من شده وجود الظلام يعني كان شيء امامه ولكن من شده او ظلمة لا لا يطيق عن ايه يرى هذا الشيء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 طبعا مياه كات زايد يقوم أيه. هنوصلت ده بس نحن طيب ماذا تقوم لا انا افكر اقوال المسألة يعني لو قلت بهذا او ذاك او ذاك الكل صحيح يعني فوش هي اختلفات في ايه حتى لو انت قلت لم يرها طب اراتي ان رأيها بعد جهد وهي مشقة لاني اثر في المعنى شيء ايه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 يقصد ان هو امشي لم يقوم لكن جابها بصيغه اخرى لم يكد زيد يقوم لكن هو يقصد نفس الايه فهم قالوا هذا كذلك يعني هذا المعنى ك تلك الايه ان هو ايه هو يقصد ان هو لا يراه اصلا لكن لو اتاها بصفه نفي رؤيه فقط بتغير هذه الصيغه يكون اقل في البلاغه من ان ياتي بها ايه بس لكن ده ايه ده ظاهر المعنى خلاف ظاهر الآية الآية بثل إيه فنوصينا لم يكد يراها يعني بخلاف من وإيه لم يرها لم يكد يراها لا أرآها لكن بإيه في صعوبة وكذا قال فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقوم وذهبت سير قطن رابعة خلاف ذلك الساهد <تصفيق> طب انا <أقول أكواتي> من... <تصفيق> <تصفيق> لا لا اعرف قال والصحيح انها فعل يقتضي المقاربه ولا حكم سائر الافعال ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه وانما استفيد من لوازم معناها فانه إذا اقتضت مقاربه الفعل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 لها ايه واضح طبعا طبعا لسه في ذاك لكن ده ايه فصل ايه قوة لا ها ها يعني مضروض على سئة عمد السيدوك الأول يعني ها سئة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 فالذ الاول مثلا ائمه البلاد والثاني دول المتبعين بهم و... ماشي دي كده ما فيش مشاكل لكن اولى كده انت اخذت جزءا انت البلاد والمثل الاول لا, لا لو احنا قلنا المخدوب عليهم المخدوب عليهم عندهم علم فعلا وعلم صحيح لكن هم يخالفوه بقصد بعند فاهمهني فده لا ده اصلا هم يتصورون انهم عندهم علم لكنهم عندهمش علم بصراحتك <تصفيق> هما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 وجدي عليه الاستنيا من هنا عالي و فيه هو في الفرق بينكوا بين الجين الباقي انا عايز الفريق الاول ده ويبقى ليك مقارنه وضح لي وجه ك ك التشبيه ده ايه ال... يعني فين وجه الايه الترادف بينهما وجه المطابقه فين يا ولد يعني وجه وجه وجه يا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 ايه ليه خلينه احنا نقول هو بيظنه على شيء وهو في الحقيقه ليس على شيء هو الاستعاده تعالى <تصفيق> بالله في الايه انا كان على لي من من المثل المثل اهو المثل بيقول ايه ان هو 41 بيظنه ده ميت حلو البلدي كده لكن روح هناك ما في فيه او اهو ده كان بيعمل عمال بيظنه على شيء لما جيت اقول له يانا لا نفسه ايه ما عنديش حاجه اصليه وليد معذور الجاهل صح؟ طيب الحمد لله وصلك كده انا اكثر بس معنى الاية لان امتحاني يبقى وَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ يبقى هنا يتكلم على ايه؟ اعمال الكفار كسروا بيه يبقى هم عملوا اعمال لكن في الحقيقة ايه؟ ليس لهم منها فائدة يحسبوا ضمانهما حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا لم يوصل لهم من ايامه وجدوا ضمانه فاو فاو حسابه مش بعد كفينا لان لو انت جيت للكافر ده وتقول تخش الجنه اقول طبعا اخش الجنه تخش النار ازاي اللي يوم اللي في عالم آخر, اخر بس ما عذاب قبر وكلاه لكن في عالم من عالم اخر بس وعارف ان في شيطان <تصفيق> الزلمات والجهل والمعنصر كده بيقوم بك أصدق عليهم ظلمات السحاب والجهل الجهل مع الظلم عطول كده الصراب ده <تصفيق> الذي يراهه الإنسان من بعيد ده يرأيه أشد بياضه يعني من البياض لمكاته في الزلم واضح وفي واضح النوع فهنا أول دخل في الجهل الجهل بقى جال هو الجهل مع ان المركب ايه مستشير هل من زياده؟ انا مش فاهم انا عايز الفهم يعني عشان اعرف انت فهمت وتقوليش كلمه هنا قلت لهم بلغه عربيه دول قول انت فهم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 من 20 الى 30 لا،, لا بعد الله تمام تمام ايوه الامتحان اكتب <تصفيق> سمعت <تصفيق> المحاضرات سمعت <تصفيق> المحاضرات <تصفيق> اي مكان مش اقصد ليا انا المهم سمعتها احد <تصفيق> ما تذكرش اي شيء تفضل اكتب السؤال الاول تذكر ايات الاستئذان حاضر هكتب يلا خلاص لول. اذكر ايات الاستئذان اسمع المحاضرات خلي كده نعم خليك كده اذكر ايات الاستئذان و الاداب المستنبطه منها انا كتبت ايه نعم مشتلي اي ده بالنسبه بدور عليه انا قد بحثت طمله فلم اجد فاحمد الله